كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خضير ألا تعبدوا إلا الله إنني أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٍ وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ نَبِيٍّ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ يَأْخُوفُ عَلَيْكُمْ غَدًا يَوْمٌ كَبِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عشه على الماء ليبلوكم أيكم وكان عشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا هذا سحر مبين وَلَئِن أَخَّرْنَاهُ عَن الْعَذَابَ لَنَذَاقَنَّهُم مُّذَاقَ مَعْدُودَةٍ نَادُوا دَتَّ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوَمَ يَأْتِيكُم لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وحاق بهما كانوا به يستهزئون ولئن أبقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوسون كفو ولئن اذقنا غنى من بعد برء امسته هنا يقول انغهو لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فَلَعَلَّكَ تَرْكُهُمْ وَضَاعُوا يَا مُحَمَّدُ إِلَيْكَ الرَّجَاءُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا انزل عليه كنز او جاء معه بلد انما انت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون أفتماه؟ قل فاتوا بعشر سوائل مثله مفترقات ودعوا من استطاع من دون الله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 فَمَنْ كَانَ عَلَى بِجْنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَكْلُمُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِكِ كَتَبُوا سَبِيلَ إِمَامٌ رَحْمَةً اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي من يتمنه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أعلم ممن افترى على الله كذبا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 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الاخسرون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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكروا وَلَقَدْ أَرْسَلْ يَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملع الذين كفروا من قومه ما نوعك إلا بشرا مثل ما وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظركم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت علىها بينة ربي وآتاني وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وَأَنْتُمْ لَهَا كاربون وَيَا قوم لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ الا على عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان تردتهم افلا تذكرون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 ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتينا فأتينا بما تَعِدُنَا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمجد ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يرويكم هو ربكم واليه ترجعون أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قل إِنْ افْتَعِتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بريء مما تُجْرِمُونَ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أعمل فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إِنَّهُمْ مرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملا من قومه سخروا به قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا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 حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل, فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من صدق عليه القول ومن آمن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 يا بني رقم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموز فكان من المرقين وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَقُلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ واستوت وَاستَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من, من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألي تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخارهم هوداء قال يا قوم عبدوا الله وغنالكم من إله غيره إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَغُونَ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 قالوا يا هود ما اجتنا ببينة وما نحن بتارك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اِذَا انْتَهَيْتُ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُونَهُ شَيْئًا <سؤال> <سؤال> إِنَّ رَبِّيْهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيبٍ وَلَمَّا جَاءَ عَرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُ ونجيناهم من عذاب غليظ، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصى رسله واتبعوا أمر كل جبار عميد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروا ثم تروبوا إليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتمهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك ما تدعو قال يا قوم أرأيتم إن كنتوا على بَيِّنَةٍ من ربي وآتي منه رحمة فمن, فمن ينصرني من الله إن عصيته بما تنتزيدون من غيم التخصيب يا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فدعوها تأكل فيه أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فَعَقَرُوهَا فقال تمت في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ما جاء امونا نزينا صرحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين كما لم يغنموا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بردا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث عن جاء بعجل حنيب فلن وآيديهم لا تصل إليه نكرهم وأرجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراي إسحاق قالت يا ويلتا آلد وأنا قالت يا ويلتا وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا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 قوم بشر في قوم لوط ان ابراهي مالحيم اواهم يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ قَدْ شَاءَ أَمُرْ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَدَابٌ غَيْرُ مردود ولما جاءت رسولنا لطسي أبهم وضاق بهم دعاء وضاق بهم دعاء وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قبل كَانُوا وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم قَهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا في فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ عَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لما في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قبة أَوْ او إِلَى الى ركن شديد قالوا يا فَإِنَّ لَأُطُرَّ رَبِّكَ مَن يَصِلُ إِلَيْكْ فَسِرِ بِأَغْنِيكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَمَن يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إلا انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاد سافلها وأمطرنا, عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من ضود مسومة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم يبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصن بك يا لهو الميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم على بر واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعتر في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأبوك أنتوك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فيه او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك انت الحليم الرشيد قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني, ورزقني منه رزقا حسنا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 وما قوم لوط منكم ببعيد، واستنفروا ربكم ثم توبوا إِلَيْهِ إن ربي رحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا وَإِنَّا لَنَرَكْ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ لِيَنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَدْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ وَيَا قَوْمِ على عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامٍ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألي أبعد لمدينك كما بعدت ثمون ولقد أَرْسَلْنَا موسى بانها وَسُلْطَانٍ وسلطان مبين فِرْعَوْنَ فرعون وملئه فاتبعوا, فاتبعوا امر فرعون وما يأمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فأوردهم النار وبنس الورد المورود وأطبع في هذه لعنة ويوم القيامة بأس الرفض المرفوض ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أعلنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا لما لما أَمْرُ أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وَمَا نؤخره إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنَهِ فَمِنُهُمْ شَقِيٌّ وسعيد واما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين في غابه دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطواحا غير مجدود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 انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطع إنه بما تعملون بصير ولا ترخنوه إلى الذين ظلموا فتمسكم الله وما لكم من من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل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 فلولا كان من القول من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الْأَرْضِ إلا قليلا ممن أنزينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطفوا فيه وكانوا مجرمين وَمَن <تصفيق> <تصفيق> <معلك> كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ سَاعَ رَبُّكَ لَجَعَلَنَّ لَسَاؤُنَ تَوْاحِدَة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموضة وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فِي هذه الحق ومغيبة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يعمرون عمرون على مكانتكم إن عاملون وانتظروا, وانتظروا ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون